وَأَنقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طمع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروض قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع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 فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفا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 ربنا ما أطغيته ولكن كان في ظلان كان في ضلال بعيد قال لا تختصمو لدي و قدمت إليكم القول لدي وما أنا, بظلام وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلئت وتقول هل من مزيد؟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 ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من أشر منهم أشد منهم بطشًا فنقضوا في البلادها المحيص إن في ذلك ذكر لمن, لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد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 ما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعين